يا حبيبي يا بابا تكما لا مشي بدي احكي جما وانا قلب حي ما يهود من حنان يا ربي يخد القلب عندك الله يا من طيب يا, ربي يا, ربي يا ربي القلب عندك يا ما يمتروح بحضرتك تمشي ملا وقف ابو ظبي ريحم وعلها يمشي روح بحضرتك تمشي من الهه وقف ابو ظبي ريحم وعلها وذنب نعذبت بنويه وانت اللي زورت طيحنا وباكي اله بالمعتنيها تروح تدري القلب مجروح وياك خذه الروح زورها لي بين الضريح وبين دمع على الخدين حير ودير العين سمحوا مسي قلبي اول بالعشق صار بالزمانه انتاج شركة ال قلبي اول بالعشق صار بزمانه يا رقي يذل القلب عندك امانه يا رقي يا رقي يا رقي يذل القلب عندك امانه يا رقي دموعي باق نشوف من لي تبكي عينك لو يا رقي دموعي تشوف <تصفيق> مني تبجع تجلوح جنبا تبعط علي يا رقية تروح لبدل علي عذب كل العشاد وعذب مفتون خليهم ويلومون هايم انا و مجنون بالفاطمية بمرادة في الحسبات السابق الدمعات يدري الوجن عبرات ما يدري مؤيا <تصفيق> يا ضوال ناظر لواني ش حضوان <تصفيق> يا رقي اخذ <تصفيق> يا القلب عندك انا يا ضوال ناظر لواني ش حضوان يا رقي اخذ القلب عندك امل يا رقي يا رقي يا رقي خذي قلبي انا عندك امل يمتى يتحقق امل روحي وحلمي وحني راس بحضرتك وركع وشمه يمتى يتحقق امل روحي وحلمي وحني راس بحضرتك وركع وشمه روح ميت وحضرت استحيها كون شي لنحضرت شوف روح اضمها ويالنبض معقود شقد حب ويالت موجود بيعلم المعبود رب البرية حاول تخب النهار وطفيها بلا العشق اسرار راسم علي عقلي ما ادري العشق ماخذ مكاني يا روحي يخذ القلب عندك ما ادري العشق ماخذ مكاني يا بشوق القبر ليل وصباحي بشوق قبر تكون يخلص عمري صاحي عايب بشوق القبر ليل وصباحي بشوق قبر تكون يخلص عمري صاحي بعد قبر تريت شوفه بعيني وبتي يمشبه تتويش بين جراحي دمع على خد يسيل وما يرضى قلبي يميل ويعين عيني الليل يبتن سوية الصبر مقطوع به العشق مزروح كل لحظة تجري دموع شوق تبدية قلبي عاشق والعشق مالك كيانة يا ربي اخذ القلب عنك قلب عاشق والعشق مالك يا انا يا رقي يخذ عندك يا رقيق يا رقي يا رقي يا رقي يخذ عندك يا, رقيق يا رقيق عند بصوت الملا لؤي البغدادي كلمات والحان ابو محمد الحميداوي التوزيع علي فاضل الهندسه الصوتيه احمد عباس وعلي فاضل تم التسجيل في استوديو ارت كواليتي يا رقيخ من حنان يا رقيخ القلب